ذالك رب العالمين وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم مستوى إلى السماء وهي تدخال فقال لها فقال لها ول الأرض إتياء طوعا أوكرها قالت أتينا طائعين فقداه النسبع سماء في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُلِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهت م علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرداكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّلُوهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل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 إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِنَا رِخَيْرٌ أَم مَن يَأْتِي أَمِنَ أيَّامِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ ما شَئْتُم إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص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 إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليق وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء